سؤال رقم تسعة وعشرين أتوقف ألف في صورة الانعطاف إلى اليمين ب في صورة مواصلة السير إلى الأمام أعيد أتوقف ألف في صورة الانعطاف إلى اليمين ب في صورة مواصلة السير إلى الأمام